وبالمعروف امرا وعن المنكر ناهيا نشهد بالله أنه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سوى لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك ألا وهي السنة المطهرة زادها الله رفعة وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد إخوة الكرام خطبتي بعنوان الثبات على الطريق اعلموا رحمكم الله أن الأمة الإسلامية تمر في هذه الآونة وفي تلك الفترة بمحن عظيمة جدا تعصف القلوب عصفا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالاعمال قطعاً فتنا كقطع الليل المظلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مسلما ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعراض من الدنيا وفي روايه يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا نعم اخوتي الكرام اننا نرى في هذه الايام ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فتن تعصف قلوب العباد عصفاه اناس يرتدون عن دينهم وينكرون الله جل في علاه إن ظاهرة الإلحاد قد بدت وظهرت واستفحل أمرها ما كنا نتخيل أبدا أن أناسا قد حباهم الله عز وجل عقولا ينكرون وجود الخالق جل في علاه الذي قد دلل على وجوهه ذاك الأعرابي الذي قد عاش في الصحراء دلل على وجود رب العباد بقوله الأثر يدل على المسير الاثر الذي في الأرض يدل على أن سمى من كان يسير في هذا الطريق ثم جعل يبين ويدلل أفلا يدل هذا الكون على وجود رب خالق جل في علاه ولكن الفتن إخوة الكرام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض, بعرض من الدنيا قليلا ولذلك إخوة الكرام لابد أن نعلم أولا ما هي صور الثبات ثانياً أسباب الزلل والانحراف والانتكاس ثالثاً عوامل الثبات على الطريق حتى تلقى الله جل وعلا إخوة الكرام إن الثبات معناه أن تظل على المنهج قائما لا تنحرف عنه ابدا مجتهدا عاملا مستعينا بالله عز وجل حتى تصل إلى غايتك أو أن تصل إلى الله عز وجل حتى تصل إلى تحقيق الغاية أو أنك تموت فتصل إلى الله جل وعلا على هذا الطريق الذي ثبت عليه هذا هو معنى الثبات. ومن صور الثبات إخوة الكرام أولا الثبات عند الفتن وهو الذي نعيش فيه في زماننا هذا في جميع الأمة الإسلامية وفي بلادنا على وجه الخصوص فتن تحاق بالأمة ليلا ونهارا يريدون من الشباب أن ينحرفوا عن دينهم ومن الناس أن يرتدوا عن دينهم فيمكرون بالليل وبالنهار وقد يأتي المكر في صورة نصيحة كان ياتوا ببعض الفساق المجرمين أو الكفار المرتدين عن دين رب العالمين وهم من بني جلدتنا ويظهرون بصورتنا ويتكلمون بألسنتنا يأتون بهم على الفضائيات يناقشونهم ويتحدثون معهم ثم يأتي الحق في صورة هزيلة ليغلب ولينتصر عليه الباطل إنها مؤامرة إخوة الكرام مؤامرة يعدونها لتلك الأمة لا تغتر أخي رحمك الله حينما يأتونا برجل يجلس أمام هذا الرجل أحد أولئك الفساق أو الكفار الذين ارتدوا عن دين الإسلام ثم يناقشونهم وتدور المحاورات ويظهرون الشبهات ولا تجد ردا مقنعا ولا تجد اجابه شافية فإذا بتلك الشبهات تعلق في قلوب العباد وهكذا إنه من المكر السيء ولكن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله فتدبروا وانتبهوا لا تظنون أن هذا من باب النصيحه للأمة فإن أكثر أولئك من المنافقين أقصد أن أكثر الإعلاميين من المنافقين ومن جنود إبليس الذين يقفون على الطريق ليقطعون سيرك فلا تصل إلى الله عز وجل وهو من أقوى الأسلحة الحديثة التي تستعمل في فتنة الأمة أعذ بالله من الفتن فأعظم شيء يحتاج إلى الثبات الفتن ومن صور الفتن وهي إشارات أشير إليها حتى لا يطول بنا الأمر من صور الفتنه فتنة المال إن المال في ذاته ليس حلوا وليس سيئا المال في ذاته ليس حلوا وليس سيئاً في نفسه إنما السوء يعتريه حينما يستعمل فكما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه أصحابه إن هذه الدنيا خضرة حلوة ثم استرسل النبي صلى الله عليه وسلم وبين خطرها فقام عربي فقال يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر هل ياتي الخير بالشر فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزل عليه الوحي ونادى على الاعرابي ثم قال له ان هذا المال خضره حلوه فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المال الصالح مع الرجل الصالح في رواية البخاري وفي رواية أخرى فنعم المعونه هو يعني نعم المعين لصاحبه على طاعة الله عز وجل إن المرأة يستطيع أن يتصدق بماله وأن يحج ويعتمر كما ورد في الصحيحين ذهب أصحاب الدثور بالأجور حينما جاء الفقراء يشتكون الأغنياء قالوا لرسول الله ذهب أصحاب الدثور من الأموال بالأجور ذهبوا بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم لكن لهم فضل من أموالهم يحجون ويجاهدون ويعتمرون فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم ذكرا يذكرون الله عز وجل به فعلم الأغنياء الذين كانوا يحرصون على طاعة رب الأرض والسماء علموا بذلك فقالوا مثل ما قال الفقراء فذهب الفقراء يشتكون الأغنياء فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صار المال الآن معينا لصاحبه على طاعة الله عز وجل وان هذه الفترة من أعظم الفترات التي يحتاج فيها إلى تسخير المال لنشر دين الإسلام هذه الفترة من أعظم الفترات التي ينبغي فيها على أرباب الأموال الذين من الله عليهم بسعة الرزق والمال أن يسخرون أموالهم في إعداد الأجيال في إعداد الأجيال التي تكون حراصا وحفاظا لحياض الإسلام الذين يذبون عن دين الله. يبينون تلك الشبهات التي تسار بالليل وبالنهار التي تصار بالليل وبالنهار نعم يحتاجون لبذل تلك الاموال في دعف في الدعوه الى الله عز وجل يحتاجون الى بذل تلك الاموال للفقراء والمساكين الذين ربما يفتنون بسبب قله ذات اليد بسبب شدة الفقر ربما يفتنون بل وربما يرتدون عن دينهم او ما سمعتم ان البعض يعد الان باخذ ابناء الشوارع إلى الكنائس نعم ينفقون عليهم ثم يصيرون بعد ذلك حربا على دين الله عز وجل اننا نحتاج إخوة الكرام إلى تسخير المال في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله وكذلك في إغناء أولئك الذين يحتاجون ونحن في زمان ضاقت فيه الأمور على العباد وغلت فيه الأسعار نسأل الله جل وعلا أن يجعل بلادنا سخاء رقاء وأن يرفع عنا الغلاء والوباء إنه على كل شيء قدير هذه فتنة أولى فتنة المال انحاد بماله عن طاعة الله صار المال هلاكا ووبالا على صاحبه وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لما دخل على أصحابه في المسجد في صلاة الفجر وقد أتى أبو عبيدة رضي الله عنه بمال من البحرين ووضع المال في مؤخرة المسجد دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الباب وما التفت إلى هذا المال الذي وضع في كومة عظيمة ما كانت الدنيا لتؤثر في قلبي لتؤثر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انتهى من صلاته اجتمع الناس حوله فقال يعلكم علمتم أن أبا عبيدة قد أتى بشيء قالوا أجل قال امنوا أملوا, أملوا ما يسركم فوالله الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم أن تعرض عليكم الدنيا فتنافسوها أو أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم فمن ذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يخف من الفقر إنما خاف من فتح الدنيا على العباد لأنها فتنة ثم بعد ذلك من الفتن كذلك إخوة الكرام فتنة الطغاه والظالمين فتنة للطهاد إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برت عليهم تلك الفتنة في أعظم صورها ولا يخفى عليكم ما حدث للصحابة رضي الله عنهم كبلال وصهيب وعمار وياسر وغير أولئك من الأماجد الأبرار الذين عذبوا في ذات الله عز وجل فصبروا وثبتوا اطهدوا أشد للطهاد اخرجوا من ديارهم وتركوا الأموال والأهل والأبناء وفروا حفاظًا على دينهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين ثبتوا كالجبال الشامخات وسنبين بإذن الله عز وجل في العنصر الأخير تلك العوامل التي تعين على الثبات على دين الله عز وجل نعم إنها فتنة إخوة الكرام أن يضطهد المرء لا لأجل شيء إلا لأنه قد ثبت على دينه قال الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد تلك جريمتهم هذا هو الجرم الذي ارتكبوه واقترفوه أنهم آمنوا صب عليهم العذاب صب وابتلوا في الله عز وجل لكنهم ثبتوا وصبروا على دين الله حتى ازال الله الغمه وارتفعت عنهم المحن وجعلهم الله عز وجل هداه وائمه وملكهم الله عز وجل الدنيا باسرها فتلك فتنه ربما يمر المر بها ان يشعر بالاضطهاد لا لشيء إلا لأنه ثابت على المنهج إلا لأنه سائر في الطريق إلى الله عز وجل فهي من الفتن العظيمة إخوة الكرام إذا إخوة الكرام هذه بعض الصور أن يفتن المرء في دينه ومن صور الفتن المال والاضطهاد كذلك من صور الثبات أن يثبت المرء على دين الله عز وجل فكما قال القائل دينك دينك لحمك ودمك فدينك هو لحمك ودمك وإذا علمت ذلك فهو أثمن ما يملك المرء فاياك أن تبيع دينك بعرض من الدنيا قليلا وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الحديث الذي ذكرته آنفا بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم ما معنى هذا الحديث بادروا بالأعمال يعني اجتهدوا في طاعة الله عز وجل وفي الأعمال الصالحات قبل أن تصب عليكم الفتن التي تحجب المرأة عن الاجتهاد في طاعة الله التي تحجب المرأة عن اجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل بادروا اجتهدوا في الأعمال الصالحات قبل أن تصدوا وأن تمنعوا عنها رغما على أنوفكم يقول الحسن البصري في آخر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل أو بعرض قليل من الدنيا قال والله لقد رأيناهم الحسن الحسن البصري وهو من أواسط التابعين يعني أدرك عددا من الصحابة يقول أدركت سبعين أو أكثر في بعض الروايات ثلاثمية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لقد رأيناهم رأينا صورا واجساما لا عقول لها ولا أحلام صور الرجال وأجسام لا عقول لها ولا احلام يبيعون يروحون بدرهمين ويغدون بدرهمين يعني عرض قليل من الدنيا يؤثر في دينه على اتم استعداد ان يبيع اي شيء لتحصيل حطام من الدنيا يبيع ضميره يبيع دينه لأجل عرض قليل من الدنيا قال يروحون بدرهمين ويغدون بدرهمين وإن أحدهم ربما باع دينه بثمن عنزه أو عنز العنز هي العصا التي كانوا يضعونها ليصلون إليها بثمن عصا يبيع المرء دينه إذا لا بد أخي الكريم أن تثبت على ما أنت عليه حتى تلقى الله عز وجل الثبات على الإسلام من صور وهذا هو العنصر الثاني من صور الزلل والانحراف أو أسباب الزلل والانحراف وأسباب الانتكاس كثيرة نذكر شيئا منها أولا الغفلة والنسيان الغفلة والنسيان ربما كثرة الفتن والأمور التي الأمور التي تعرض على الناس تصرفهم عن طاعة الله عز وجل فترى كثيرا من الناس ينصرفون عن الذكر والعبادات ينصرفون عن الصلوات في جماعات يتركون الذكر ويخوضون في الأعراض ينشغلون بسماع الأخبار ويجلسون أمام الفضائيات يضيعون أوقاتهم ولا يعمرونها بطاعة الله عز وجل ثم يمر عليه الوقت شيئا فشيئا وكلما ابتعد المرء عن ربه خطوة رجع إلى الخلف ثم يرجع إلى الخلف حتى يرى أن قلبه صار أسودا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب تركها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وفي رواية إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض كالصفا لا تؤثر فيه الفتن ما دامت السماوات والأرض تعرض الفتن على قلب العبد كما تعرض عيدان الحصير على من يقوم بنسجها عودا عودا فتنة ثم فتنة ثم فتنة مكر بالليل ومكر بالنهار يعرض على العباد ليلا ونهارا لإبعاد الناس عن دينهم ولتضليل الناس تعرض تلك الفتن فإذا ببعض القلوب التي قد غفلت ونسيت ولم تعمر قلبها بذكر الله عز وجل يستقبل هذا القلب تلك الفتن فكلما جاءت فتنه لا يجد عنده من العمل الصالح ولا من العلم النافع ما يحجب عنه الفتن أو ما يكون حاجزا ما يبين له تلك الشبهات ويدفعها عن قلبه فتستقر الفتنة في القلب فتحدث سوادا ثم تأتي الأخرى وتستقر في القلب فتحدث سوادا حتى يصير هذا القلب أسود وانظر إلى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرباد يعني مغبر فيه شيء من البياض لكن هذا البياض لا يظهر لكثره السواد الذي صار عليه غبرة كأنه عليه تراب مغبر مرباد كالكوز مجخايا كالكوب الذي يوضع على فوهته لا رأيت لو قلبت الكوب على فوهته هل يقبل شيئا إذا أردت أن تضع فيه شيء هل يقبله لا لا يقبل شيء فامتلع القلب بالشبهات والفتن وصار أسودا لأنه قد نسي وقد غفل قال الله عز وجل كذلك آتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لما قال العبد لربه رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا نعم لقد كنت تبصر بعينيك لكنك لم تبصر بقلبك وان البصر الصحيح هو ان تبصر بالقلب لا بالعينين ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت كذلك اتت كاياتنا فنسيت نسيت وغفلت عن ذكر الله عن طاعه الله وعن الاعمال الصالحات فصار القلب اسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يقبل معروفا ولا ينكر منكرا نعوذ بالله من حال هذا القلب لأن صاحب هذا القلب يا اخوتي لا يبصر الأمور على حقيقتها يقول هذا حق وهو عين الباطل إذ ليس عنده من الإيمان ولا من الطاعة والعبادة ولا من العلم النافع ما يبصره ويجعله يرى الأمور على حقيقتها هذا حق فيتعلق بهؤلاء ويتعلق بهؤلاء وكل يدعوه إلى الهداتنا وهو لا يعرف ما هو الهدى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فيضل بسبب النسيان والغفلة إخوة الكرام ألا ترون أننا قد غفلنا كثيرا عن طاعة الله وعن عبادته وعن الجلوس في بيوت الله لتعلم العلم النافع الذي هو سبب لنجاه المر ألا ترون أننا اكثرنا من الخوض بقيل وقال نتكلم ونلغو كثيرا نضيع أوقاتنا ولا نعمرها بطاعة الله إن هذه غفلة فإما أن ندرك تلك القلوب وإما أنها ستكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا الذين ارتدوا عن دينهم والذين ألحدوا وكفروا بالله العظيم ما هو السبب إنها الغفلة مع الفتن التي تعرض على القلوب فلو لم نعمر قلوبنا والله بطاعة الله ونتعلق بعبادة الله فهو الحبل الذي بيننا وبين الله عز وجل قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله اطمئن القلوب فعلينا اخوتي الكرام بذكر الله وكل شيء اذكره سببا للزلل والانحراف وهو من اسباب الانتكاس فضده يكون ثباتا على دين الله وبضدها تعرف الاشياء اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم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 والحماسة الغير منضبطة بضابط شرعي لا شك أن الشباب خاصة حينما يقبلون على هذا الطريق ويسيرون فيه فإن عندهم من النشاط والعزيمة ومن الحماس ما يدفعهم للاندفاع يريدون تطبيق شرع الله يريدون الحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون إزالة الفساد والمفسدين والانحراف والمنحرفين عندهم طاقة وحيوية وحمية فيندفعون نحو الغاية بغير ضابط شرعي فتكون تلك الطامات نعم إخوة الكرام إن الحمية يا أخي وهي ما تسمى بالهمة ينبغي أن تحاط بسياج وبضوابط شرعية ينبغي أن تحاط بعلم صحيح لا ينحرف العبد أو ما سمعتم عن الخوارج هؤلاء القوم الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انكم تحقرون اعمالكم الى اعمالهم يقرؤون القران غضا طريا لكنه لا يجاوز طراقيهم لكنهم يكفرون اهل الاسلام ويدعون أهل الأوثان كذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد يكفرون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان دخل عليهم ابن عباس رضي الله عنه فرأى أقواما قد تقرحت جباههم وسودت ركبهم وإذا به يسمع لهم دوي يسمع دويا كدوي النحل يقرؤون القران اصفرت الوجوه من الصيام ومن القيام اعمال صالحات لكنهم يكثرون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان باسهم بينهم شديد كفروا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا الأماجد والأكابر بل, بل كفروا عليا رضي الله عنه وحاربوه وقاتلوه قتلوا الخليفة الراشد عثمان ثم قتلوا الخليفة الراشد علي رضي الله عنه ويتباهون بذلك يا دربة منطقي هكذا يقول شاعرهم عمران بن حطان يشعر لعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه إنه الضلال اصحاب همة وعزيمه لكنهم لم يتعلموا العلم الصحيح ولم يضبطوها بضوابط الإسلام فانقلبت الأمور وجاءت على عكس ما يريدون وإذا بأناس منهم بعد ذلك يكفرون ويرتدون وينحرفون عن المنهج تماما وينحرفون عن هذا الطريق إخوة الكرام لقد رأيناه عياناً ولا نحتاج إلى تدليل لقد رأينا تلك الحمية التي كانت عند كثير من الشباب الذين خرجوا يطالبون بتطبيق شريعة رب الارباب وبتحكيمها بين العباد يطالبون بإزالة المنكرات والمعاصي ونحن نحسن فيهم الظن فإن نيتهم أو على الأقل أن الكثير منهم كانت له نية صالحة خرجوا واعتصموا وفعلوا ما لا يخفى على أحد فهل جاءت الأمور بثمرتها؟ هل جاءت تلك الحمية والحماسة بنتيجة مرضية؟ أم أن الأمور قد انقلبت؟ وان الدماء قد سالت وان الانفس قد قتلت وان الاعراض قد اغتصبت كل هذا حدث بسبب ماذا بسبب اندفاع وحميه من شباب ليس عندهم من العلم النافع الصحيح ما يبين لهم الطريق ما يبصرهم او بفتوى بعض من يفتي استرسالا بغير تدقيق ولا النظر في عاقبه الامور وما فكانت النتيجة ماذا لا أنهم أقاموا شريعة ولا أنهم أمروا بمعروف ولا أزالوا منكرا بل صارت الأمور أشد مما كانت والأمر لا يخفى على أحد خسروا أنفسهم وأريقوا دماء وأعراض والامور معروفة لا تحتاج إلى تدليل إذن لا بد للمرء أن يقوم نفسه وأن يزنها بميزان الشرع فانتبه لا ينبغي يا أخي بارك الله فيك أن تسلط همتك وأن تنتفع نحو الأمور بغير ضابط شرعي وإنما هي نفس واحدة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله إنما هي نفس واحدة فلا اغرر بها أبدا لا تغرر بنفسك في امر مجهول لا تعرف اخر الطريق ولو ولو كان مظنونا اياك اياك ان تتحرك الا باثر قال سفيان الثوري وغيره من ائمتنا الاماجد ان استطعت الا تحك راسك الا بسنه ففعل ان استطعت الا تحك راسك الا بسنه يعني باثر بدليل ففعل فهذا سبب للانتكاس والانتكاس من اين اتى والانحراف من اين جاء لانه تحطمت عنده الامور الا منهم من كان يظن اننا قد تمكننا وان الامور قد انضبطت وان الشرع سيحكم وان دين الله سيحكم في البلاد وفي العباد فاذا بالآمال قد انهارت وبالاحلام قد قد صارت فاستيقظ من غفله فانهارت نفسه ولذلك فان البعض قد انتكس وانحرف عن الطريق بسبب تلك الحمية الغير منضبطه فهذا أيضا من أسباب الانتكاس ومن ذلك قرناء السوء لا تصاحب الا صالحا لا ياكل طعامك إلا تقي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدخل بيتك إلا مؤمنا وإن كان الحديث قد تكلم بعض الأئمة في اعلاله لكنه بمعنى الإخبار ينبغي أن يكون هذا حالك ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فإن صاحبك إن كان مطيعا لله عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله ياخذ بيدك إلى الطاعات والعبادات فنعم الصاحب وإلا فإن قرناء السوء يؤدون بالمرء إلى الانتكاس وإلى الزلل في هذا الطريق واخيرا إخوة الكرام أقول في دقائق معدودة كيف تثبت على دين الله اولا ان تتمسك بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتصام بالكتاب والسنه واذا ما انزلت سوره قال بعضهم ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون فكلام رب العالمين يثبت القلب وينزل الطمأنينة فيه فإذا داومت على الكتاب حفظا ومدارسة وتلاوة فإن الله عز وجل سيهديك إلى سبيل الرشاد ثم بعد ذلك أن تتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها النجاة فإن أحد الصحابة وهو أبو بكر منعه من الوقوع في فتنه الجمل حديث بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه قال فعصمني هذا من الوقوع في الفتنة علم جاءك من رسول الله سنة جاءتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمداومة على كتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يثبت قلب العبد على طاعة الله والأمور التي ذكرناها سببا في الانحراف فإن ضدها يؤدي إلى السبات على دين الله عز وجل العبادة والطاعة أن تكثر من العبادات والطاعات أن تكثر من النوافل أن تحافظ على الصلوات في جماعات لا تنشغل يا أخي بقيل وقال بل أقبل على الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبين رب العالمين أن العبد إذا ثابر على الطاعة أدخله الله الجنة أو ما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثابر ثابر على سنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة أو بنى الله له قصرا في الجنة ثابر بالمثابره على الطاعات أن تصبر على طاعة الله وأن تجتهد في الأعمال الصالحات يثبتك الله عز وجل أن تستعين بالعلم العلم والعلم قال الله وقال رسوله ولا يأتي العلم من أن تتعلمه من تلقاء نفسك بل لا بد أن تذهب إلى بيوت الله وإلى العلماء وطلبة العلم لتتعلم العلم الذي يحصلك من الفتن كما دل على ذلك في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان الله عز وجل حفظه بسبب هذا العلم اخوتي الكرام هذه بعض الاشارات ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك إنما هي إشارات نعل الله عز وجل أن يهدينا بها أسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه أسأل الله جل في علاه أن يثبتنا على دينه حتى نلقى اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا اللهم استرع عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن من تحتنا اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين اللهم جعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم اصلح البلاد والعباد اللهم انزل علينا وعلى سائر المسلمين البركات والخيرات اللهم انزل على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين الخيرات والبركات انك سميع نجيب الدعاء اسال الله جل وعلا أن يثبتنا واياكم على الحق حتى نلقاه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه